لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَتْبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عن كلمه اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله امعاتهم فثبطهم وقيلقوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خباوا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم